بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أجمعين م ن لقد ل ت ك اجمعين في الدروس الماضية في موضوع فتكلمنا الأطراف المنافع الماضية الديا دية دية دية اليوم الدروس النس تكلمنا تكلمنا شاء الله ا على على ذلك على وسنتكلم على وبعد موضوع ثم إن ت ا عدد د من ا ل ا ا ك جمع بين الديات الأطراف أ وجنى ج ن ا ي ة على ا ل أ ط ر ا ف والمنافع فتستمع فيها عدد من الديان ثم نتكلم على ا ل ح ك و م ة التي مر معنا ذكرها كثيرا ا شرحناها إجمالا ونشرحها اليوم إن شاء الله تفصيلا الأمور التي تجب فيها الديا الجناية ولكن الجناية وقد وبعد ولكن و مباشرة إن نتكلم ن إ تجب م ذلك على لسبب ليست بعض بوسيلة م الو... نحن الأسباب ا أ ك ن ط على إ س فسقط ا فما ن نحن ب ا ل ن س ب ة ل ل ج ن ا ي ة على ا ل أ ط ر ا ف عرفنا أ ن ا ل أ ط ر ا ف فيها ا ل د ي ة مثلا لو قطع يديه ففي ي د ي ن ا ل د ي ة وفي كل يد نصف د ي ة لو قطع رجليه فيهما ا ل د ي ة وفي الرجل ا ل و ا ح د ة نصف ا ل د ي ة لو قطع أ ن ف ه فيه ا ل د ي ة فإذا ولكنها تثلث ل أ ن ه ا ت و ج ع على الخيشومين والمارم الحاجز الذي ا ل في و س ط و ت ل م ن اذا ك ل على ك ل م ن اجتمع ف فيه فيه فإذا فيه نصف أضعف ففي التفصيل ع سمعه عين العينين على وإذا وإذا وإذا وإذا أذهب أذهب أذهب الذي ذكرناه الدية الدية الدية البطر الدية الدنس الماضي ا بطره قصته بطر من من في ديات ك ث ي ر ة في شخص بجراحات م ت ع د د ة كان قطع أ ط ر ا ف ه قطع يديه وقطع رجليه و أ ز ا ل منه بعض المنافع ف ا ن أ ب ط ل س م ع ه أ و بصره أ و شمه أ و أ ب ط ل السمع والبصر والشمه معا كل ذ ا معا ت و ق صور الجنايات لا نهاية ل ه فهل معنى هذا أ ن ه يجب على هذا الرجل إ ذ ا قطع يديه ورجليه و أ ذ ه ب سمعه وبصره وشمه هل معنى هذا أنه تجب عليه رحمه الله يعمل قلنا إجمالا في الترسي الماضي إذا تعددت الجنايات فإن الدية تتعدد بشكل إجمالي وكذلك بشكل فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا أزال الجاني ولطائفا معنى خمس أم ماذا يدفع تعددت تتعدد نحن فإن إذا إذا دياء واحدة أطرافا تجب دية في تقصيدي تقتضي ديات فلو أ ح و ا ل إ م ا أ ن يموت ل أ ن ز و ا ل ع د د من ا ل أ ط ر ا ف والمنافع فعيبا لا يموت ولا ق د يموت ض ي إلى ل ا ف إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن المجني علي ه ب أ ن ق ط ع يدي ه ويدي ه و أ ز ا ل س م ع ه و ب ص ر ه وشمعه وذوقه ما يقل ب ى ا إ ن س ا ن ع ا د ة بعد هذا يموت ف إ ذ ا مات ف ي هذه ا ل ح ا ل ة تجب عليه د ي ة و ا ح د ة كما لو أ ن ه قتل ونحن نتكلم ا ل آ ن على ا ل ق ض ا ء م ا يجب ع ل ي ه ق ض ا ء و ما يجب عليه عند الله تعالى ع من الله ا ل قضاء ا هذا التنكيل فهذا ب في مثل م و و وننبه ع عليه, الآن وقد نبهتكم عليه مراراً موضوع موضوع آخر ل عليه لأهميته لا يتداخل الحالة آ آخر ن نبهتكم عندنا وقد موضوع موضوع هذه حتى مرارا مات في ففي إذا مثل العمل هذا تجب عليه ديه و ا ح د ة ويسقط بدل ما ذكرناه من تقطيع ا ل أ ط ر ا ف و إ ذ ه ا ب المنافع أ م ا إ ذ ا سرت ا ل ج ن ا ي ة مات بسرايه بعضها بعد ا ن د م ا ل بعضها ا ل آ خ ر قطع يديه فاندمل الجرح ثم قطع رجليه وسرت ا ل ج ن ا ي ة إ ل ى ا ل ن ف س فمات أ و قطع ر ج ل يده ه ف ن م لم يمت ل الجرح ب وسرت ه الجنايه ه فسل ل فمار تجب عليه الديه ل ذية الرجلين وسبب عليه ق استقرت ولم لو صرت ع ي ا لكنهن لو اليه جناية ما سرت اندمج الجرح و و ج ب ت عليه ا ل ذ ي زية للرجلين أ وكذا لبيدين لما سواهما من الأطراف والمنافع له جناية من جنع أو أخرى سواهما و فإذا لو حزه الجاني قبل اندماله فإذا قطع أ ط ر ا ف ه و أ ذ ه ب منافعه وقبل أ ن تندمل هذه ا يحز عنقه والجموع ما زالت تثغب دما مثلا فيه د ي ة نفس و ا ح د ة و ل قبل أن يقتله ك نكذ ن أن ه به و أ م ا إ ذ ا اختلف الجاني أ و اختلف نوع ا ل ج ن ا ي ة على التفصيل الذي ذكرناه في المباحث ا ل س ا ب ق ة أ م ا اختلاف الفعل الذي يختلف به نوع ا ل ج ن ا ي ة كان حز رقبته عمدا بعد أ ن كان قد جنى عليه خطا أ قطع يديه خطا أ ثم حز رقبته عمدا اختلف الفعل ا ل آ ن الموت صار فيه سببان أ ح د ه م ا خ ط أ و ا ل آ خ ر عمد الموت ا ل آ ن يعزى إ ل ى جنايتين إ ل ى ج ن ا ي ة خ ط أ و ج ن ا ي ة عمد ف إ ن حز عمدا والجنايات خ ط أ أ و عمل بالعكس جنى عليه ج ن ا ي ة م ت ع م د ة كان قطع يديه عمدا ثم حز عنقه خ ط أ ما كان يريد خطا ولكنه مات ب ص و ر ة من الصور التي ذكرناها في القتل الخطا ي ويتحد الجاني وفي كلا الحالين وفي ة كل كله تجيب ع ل هذا ي ة ل أ ط ر ا ف و ت ج ب عليه ل ذية ا ن ف س ب ا خ ت ل ا الفعل وقد يختلف الفاعل لكن اختلاف الفاعل إذا اختلف الفاعل فكل فاعل من الفاعلين ف يختلف فكل لكن ل ع وقد تجيب من ه ذية ما ف ع للتعدد ه وإن اتحد ا ف ف ا ع ل ج ب ل كل الذية ي ه هذا ب ل ل ة ت ع ج نحن قد أ ش ر ن ا إ ل ي ه سابقا بشكل إ ج م ا ل ي ولكن ذكره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى هنا بشكل تططيني و أ م ا ا ل ح ك و م ة التي مر معنا ذكرها مرارا وتكرارا وقد شرحناها شرحا إجماليا ف ا ل ح ك و م ة نحن قلنا إ ن ه ا تجب في الأشياء التي, لا تقدير فيها. الاشياء التي لا تقدير فيها لا حكومه فيها, والأشياء التي فيها, حكومة لا تقدير فيها. فمثلا زيات النفس وزيات الاطراف وزيات المنافع هذه لا ح ك و م ة فيها و إ ن م ا ا ل ح ك و م ة في ا ل أ ش ي ا ء التي لم ي ر د فيها شيء مقدر من الشارع كيف تكون ا ل ح ك و م ة قال ا ل ح ك و م ة هي جزء نسبته إ ل ى د ي ة النفس ن س ب ة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته يعني نفترض ان انسانا, جرح إنساناً جرحا صغيرا في ر أ س ه من الجراحات التي لا تقدير فيها ف ه ذ ه تجب فيها ا ل ح ك و م ة ما هي ا ل ح ك و م ة قال ننظر إ ل ى هذا المجني عليه نقول ه ا ترى لو أ ن ه كان رقيقا بهذه الصفات كم يبلغ ثمنه حينما يكون سليما بدون ج ر ا ح ة فلنفترض جدلا أ ن ثمنه لو كان سليما بدون ا ل ج ر ا ح ة يبلغ أ ل ف دينار قال ننظر ا ل آ ن إ ل ى ثمنه بعد ا ل ج ر ا ح ة قدرنا ثمنه بعد ا ل ج ر ا ح ة فبلغ ت س ع م ا ئ ة دينار اذن الذي نقص ا ل آ ن هو العشر عشر ا ل ق ي م ة قال فينقص من الديه ة ع ش ر ا أو يجب عشرها ل ي ه ع الدية لو كان رقيقا لو لنقصت ي ق م ل لا ولا لو ع يباع معنا ش يشترط ر حر حر لا يباع ولا لو كان رقيقا إذا كان كان ينقص منه سيأتي يعني عشره او تكون ا ل ح ك و م ة في هذه ا ل ح ا ل ة عشر قيمه و أ م ا بالنسبه لحر قال ما يقوم بالمال و إ ن م ا له د ي ة ديته م ئ ة ناقه على التفصيل الذي ذكرنا و ا ل آ ن لو كان حر عبدا لنقص عشره اذن تنقص من الديه عشرها فمعنى ذلك أ ن ه تجب فيه ا ل آ ن في هذا ا ل ج ر ف عشره من ا ل إ ب ل هذا للتمثيل ف ا ل ح ك و م ة هي جزء نسبته الى د ي ة النفس ن س ب ة نقصها من قيمته لو كان رقيقا بصفاته ف إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة بطرف من الاطراف أ ط ر ف المقدرة نحن مرة معنا أن الجراحات ا ل مر نحن أن أ ت المقدره ر مقدرة وتارة غير مقدرة ة تكون تكون ا ف منها لا نزاع لا ف ي وغير المقدر قد تجب فيه الحكومه ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نجب فيه ا ل ح ك و م ة درسنا النقص فوجدنا أ ن ا ل ح ك و م ة قد بلغت أ ك ث ر من المقدر في هذا العضو كما لو ج ن ا على فخذه مثلا وهذا ليس فيه جزء شيء مقدر نظرنا في ح ك و م ة ا ل ج ن ا ي ة على الفخذ فوجدناها تزيد عديه الرجل وهذا عمل في هذه ا ل ح ا ل ة هل نعطيه حكومه تزيد عن زيه ة ف ي الرجل غ ت م قال ل لا تسع واربعين ناقه قال فان بلغته وجدنا انها تزيد بالفعل تزيد عن المقدر في العضو قال نقص القاضي شيئا باجتهاده ل أ ن ه لو أ ع ط ي ن ا ه ح ك و م ة أكثر من العضو اكثر ل ع ض و أ من المقدر العضو سيعترض علينا ل قد عضوه لو قطع رجله كلها تجب فيها نصف الديه فكيف تجرح جرح مثلا ً وتجب فيه أ ك ث ر من نصف الديه ة لفي ذ إذا ه رجله كلها الحال الجان يقولنا واحدة كانت الرجل إن أقطع مرة تجب فاذا ي ه نصف الدية فالجرح الدية ا ل ي يكون في ل ل ر ج بالبداها يجب ي أن كان و ن من نصف أقل ل د ي ة فإذا ا ك الجرح بناء على الضابط الذي ذكرناه فيما لو عرضنا قيمته بمثل صفاته رقيقا وجدنا أ ن مثل هذا الجرح قد يخشف بقيمته فيصل بها إ ل ى النصف معنى ذلك نعطيه يعني مقدار ثلاثة به إلى جرح بهذه ينقص القاضي شيئا من ا ل د ي ة باجتهاده ف إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة بعضو لا تقدير فيه ما هو مقدر هو كالساعل وظهر الكف والفخذ ا لا تقدير فيه قال فيشترط ه قال ف ي به أ ل الا ت ب غ دية ل ألا ن ف س تبلغ د ي ة النفس إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة في عضو مقدر مثلا مثل جيد و الرجل أ ن الرجل استاعتم فهو يقوم بها الرجل ل أ ن فيها شيء مقدر أ م ا مثلا السقف بشكل خاص أ و الساعد بشكل خاص أ و العضو بشكل خاص هذا لا يوجد فيه شيء مقدر فماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قالت هذه ا ل ح ا ل ة يشترط الا تبلغ ا ل ح ك و م ة ديه النفس ك الجرح م ة ويأتي العضو فيها التفصيل الذي ذكرناه في ذكرناه المقدر ا ل متى يقوم ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ك و م ة هل يقوم ساعه نصفه يقوم ام يقوم بعد انجماله, قال يقوم الجرح بعد انجماله لأن الجراح قد تشريه للنفس أنا ما نستطيع الآن لأن هذا الجرح الحالة أنا ما هذا ربما ومات تشريه ترى قد نستطيع يقومه فتجيب في هذه الحالة وربما الجية يصير القتل عمدا على ا ل ت فاذا ي ل ل ي ذ ك ر ن ه فإذا جنى على عضو من ا ل أ ع ض ا ء في ح ا ل ة جريان الدم أ و قبل ا ل ا ن د م ا ل ما تقدر ا ل ح ك و م ة و إ ن م ا تقدر بعد ا ل ا ن د م ا ل لكن إ ذ ا انزل الجرح وشفي برا فكيف نقدر ا ل ح ك و م ة ما نستطيع أ ن نقدرها في هذه ا ل ح ا ل ة في, في حاله الجرح ما نستطيع أ ن نقدر خ ش ي ة السرايه ة وبعد د ا ا ا ل ن م ما نستطيع أ ن نقدر لان الجرح قد اندمل فماذا نعمل قال يقوم بعد اندماله بالنقص الذي يترتب عليه إ ي ش النقص الذي يترتب على هذا الجرح بعد أن ان د م ل اندمل الجرح ا ل آ ن في نقص ما بين قيمته سليما وبين قيمته في ح ا ل ة اندمال الجرح هذه ا ل ح ك و م ة التي تقدر هذا إ ذ ا بقي هناك نقص اندمج الجرح منشوف يعني الآن وضعه بعد الاندماج كم نقص من قيمته فتجب فيه ا ل ح ك و م ة لكن إ ذ ا كنا باستطاعتنا أ ن نقدر النقص في بعض الحالات د م ج الجرح تماما م ئ ة ب ا ل م ئ ة ولا يبقى له أثر إ ذ اثر لم له يبقى أ ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة ا ل آ ن ما ننطفع ان أ خ ذ شيئا مع أ ث ر ل ل ج ر ا ح ة ولما كانت ا ل ج ر ا ح ة حيه ما كنا نستطيع أن نقدر س ت ط ي ع أن ن ل أ ن ا ل ج ر ا ح ة قد تسري فماذا نعمل قال في هذه ا ل ح ا ل ة يقدره القاضي ب أ ق ر ب نقص من الحالات التي مر فيها إ ل ى ا ل ا ن د م ا ن يعني بدأ ا ل ج ر ح الحالة الجرح يلتئم تراية التي يبدأ فيها الجرح ويظهر فيها النقص ما بين وعلمنا لا الآن بالاندمان النقص فمن ما أنه هذه ا ل ق ي م ة س د ي م ا وما بين ا ل ق ي م ة في هذه الحاله وتجب ا ل ح ك و م ة بناء على هذا فاذا إ كان الجرح فيه نقص بعد الاندمان ل الحكومة بمقدار ا ق قادرين على الضبط فإذا لم نكن قادرين أقرب نقدر ص إذا فإذا فإننا نأخذ كاننا الضبط اندمل الجرح تماما فإننا نأخذ أقرب الحالات التي يمكننا نكن بأن أن نقدر فيها على على لم ضبطه ان نقص ما بين قيمته سليما وبين قيمته معيبا طبعا بعد ب د ا ي ة ا ل ا ن د م ا ل ومعرفه أ ن الجرح سوف لا يسري طبعا هذه الأمور بالنسبة لنا ربما هذه هذا الآن لأننا لا نتعامل بمثل هذا الفقه اليوم ولكن الفقه القاضي الذي يعمل مثل هذا ويمارسه طيلة أ وقيل ا ت ه ف ي وفي نهاره ما يجد صعوبة في تصير ل مثل هذه الأمور لأنها تصير ملكة ه نهاره هذه عنده صعوبة و ما قول ي ل ق ضعيف يقدره القاضي باجتهاده إذن هذا لهذا عنده ولكنه وهناك دمر يقدره باجتهاده مئة بالمئة القاضي كم هي الحكومة في مثل هذا الجرح طبعا الملكة ظرمة الجرح الجرح القاضي طبعا التي عنده لهذا ولكنه قول ضعيف وهناك قول ضعيف بأنه لا قول قول تؤثبه هي في ضعيف ضعيف لأنه م دامت جراحته قد اندملت ولم يبقى عنده شيء أ ب د ا في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه شيء اندمل جرحه طبعا بالمعطية بالتعذير القاضي يعذره. القاضي يعذره ويعاقبه يجب علاقة علاقة يعذره يعذره موضوع آخر. أنا أتكلم على ما لا أنا هذا ولا القاضي القاضي هذا أنا ما المال مقابل هذا أتكلم من له عليه الجرح أكرر آخر الجرح المقدر يصير حوله في ب علامه ض ا ح ل ل ا ا ت ع ة الجرح المقدر جرح, جرح سواد او ز ر ق ة ونحن أ و ج ب ن ا ا ل ح ك و م ة على الجرح لا على ما يترتب على الجرح من ا ل آ ث ا ر ا ل ح ك و م ة وجبت على الجرح لا على ما يترتب على الجرح من ا ل آ ث ا ر التي لا ت ر ا ي ت فيها اذا ترت ا ل ج ر ا ح ة وهذه تجب فيها ا ل د ي ه على ما ذكرناه ما ترت ا ل ج ر ا ح ة و إ ن م ا بقيت كما هي ولكن صار ش ي ء أ و ع ل ا م ة أ و لون حول الجرح فما هو العمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال الجرح المقدر تذكروا قد جراحات الرأس إلى عشرة قسمنا الخمسة إلى الأولى لا تقدير فيها و إ ن م ا فيها ا ل ح ك و م ة و ا ل خ م س ة ا ل ث ا ن ي ة م ق د ر ة من ا ل م و ض ح ة م ق د ر ة ف إ ذ ا كانت ا ل ج ر ا ح ة م و ض ح ة ب أ ن أ و ض ح ت العظمه الراس ي على ما بيناه هناك وفصلناه وبعد أ ن ا ل ت أ م الجرح ظهرت ا ل ع ل ا م ة حولها نحن قلنا ا ل م و ض ح ة ماذا يوجد فيها يوجد فيها خ م س ة أ ب ع ر ة خ م س ة من ا ل إ ب ل والشين هذا الذي حولها ما ذ ا ن عليه م ف قال هذا ما عليه شيء لماذا لا يوجد عليه شيء ق ا ل ل أ ن ه أ ص ل ا لو جرحه ه في ذ استغرق الموضحة العظم ا لو أو توضح العظم لو أنه هذا المكان ف أ و ض ح ه كله اكان يجب عليه شيء ز ي ا د ة عما وجد ت ج ب عليه خ م س ة أ ب ع ر ا ء سواء كانت ا ل م و ض ح ة ص غ ي ر ة أ و كانت ا ل م و ض ح ة ك ب ي ر ة فلو كبرت حتى استغرقت هذا المكان الذي صار علامة فاذا وجب عليه ه أكثر من هذا قال فإذا كان الجرح مقدرا ف إ ن الشيل الذي يطير حول الجرح يتبع الجرح ولا يجب فيه شيء و أ م ا ما ليس مقدرا على أعضاء أعضاء عن النحو الذي ذكرناه الآن قلنا لا المقدر لا ذكرناه إذا كان مقدر يجب أن لا يزيد عن المقدر وإذا كان غير مقدر يجب أن في غير يجب يزيد غير يجب تزيد مقدرة مقدرة مقدر مقدر مش حكومته ع م د ي ة النفس ف إ ذ ا لم يكن الجرح مقدرا وحدث حوله ش ي ء و ع ل ا م ة أ و لون أ و شيء آ خ ر قال هذا تجب فيه حكومه ة أخرى يتقدر يعني تجيب ما لا الجرح ف حكومة و اخرى ل الذي يكون حول الجرح ش ي يكون تجيب ن حكومة فيه أ هذا هذا بالنسبة للحر. هذا الحكومة بالنسبة、للحر. وأما بالنسبة للحر للحر للرقيق قال ب ا ل ن س ب ة للرقيق إ ذ ا قتل الرقيق ففيه قيمته الرقيق, حينما يقتل الرقيق يتنازعه أ ص ل ا ق أ ص ل ا ل آ د م ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة فيجب عليه أ ن يصلي ويجب عليه أ ن يصوم ويجب عليه أ ن يؤمن تتوجه نحوه معظم التكاليف ا ل ش ر ع ي ة ويجب عليه أ ن يجتنب كل المنهيات ا ل ش ر ع ي ة يعاقب على الزنا ويعاقب على ا ل س ر ق ة ويعاقب على كل م ع ص ي ة من المعاصي فهو من هذه ا ل ح ي ث ي ة يشبه الحر ولكنه من ح ي ث ي ة أ خ ر ى يلحق بالمتاع ل أ ن ه يباع ويشترى ويورث حينما كان الرقيق موجودا وبدانا على هذا إ ذ ا قتل الرقيق ب أ ي ا ل أ ص ل ي ن يلحق هل يلحق بالمتاع أ م يلحق ب ا ل أ ح ر ا ر إ ذ ا أ ل ح ق ن ا ه ب ا ل أ ح ر ا ر وهو قول ضعيف فتجب فيه ا ل د ي ة سواء كانت قيمته ع ا ل ي ة أ م كانت قيمته ن ا ق ص ة إ ن كان ثمنه عشر دنانير تجب فيه ا ل د ي ة و إ ن كان ثمنه م ئ ة أ ل ف دينار فتجب فيه ا ل د ي ة هذا إ ذ ا أ ل ح ق ن ا ه ب ا ل أ ح ر ا ر إذا ألحقناه, بالأحرار. إذا ألحقناه ب ا ل آ د م ي ي ن من حيث التكليف وعدمه ل أ ن له تكليفا جعلناه ك ا ل إ ح ر ا ر من ا ل آ د م ي ي ن و أ م ا إ ذ ا أ ل ح ق ن ا ه بالمتاع ل أ ن ه يباع ويشترط ويرهن ويورع ويؤجر و ي س ت أ ج ر كالمتاع ففي هذه ا ل ح ا ل ة إ ذ ا قتل تجب فيه ا ل ق ي م ة لا تجب فيه ا ل ذ ي ة ذية الحر مئة مئة ناقة ولذلك ك كل ن ثمن ناقة ناقة الرقيق آلاف يبلغ ألف يبلغ يبلغ عشرة قد قد قد ه ا فإذا ق ت قد القيمة وقد ألحقه الفقهاء القيمة من حيث أبقى تجيب بالمتاع تجيب تجيب فيه حيث حيث فيه فيه ولم من من ما القيمة و ذ قال وفي نفس الرقيق قيمته ب ا ل غ ة ما بلغت ربما تبلغ نصف ا دية ا ل ح ربع ر م ا تبلغ ب ر ا الحر ربما تبلغ ربع دية الحر ربما تبلغ ع ش ر ة أ ض ع ا ف د ي ه الحر ب ا ل غ ة ما بلغت وسواء كانت ا ل ج ن ا ي ة عمدا أ م كان ت خطا أ و أ م ا في غير النفس إ ذ ا كانت ا ل ج ن ا ي ة على ا ل أ ط ر ا ف ب ا ل ن س ب ة للحر هي م ق د ر ة وكذلك ا ل ج ن ا ي ة على المنافع أ م ا ب ا ل ن س ب ة للعبد قال ما نقص من قيمته ان لم يتقدر من الحر إ ذ ا لم يكن مقدرا من الحر مثل ا ل ج ن ا ت التي ذكرناها قبل قليل إذا ل ماذا يكن م ق د ر من م الحر ا نعمل به في العبد هناك الحر في حكومه قال هنا ما نقص من قيمته كم كانت قيمته سليما وكم صارت قيمته معيبا مهما بلغت و أ م ا إ ذ ا كانت م ق د ر ة في الحر ك ا ج ن ا ي ه على الطرف مثلا بالنسبه ح ر مقدرة فاليد ت من قيمته ب ا للعبد ن س ب ة ل ن أ خ ذ مثل نسبته من ا ل د ي ة من قيمته يعني مثلا إ ذ ا قطعت يده اليد في الحر م ق د ر ة بخمسين ن ا ق ة ناقة الزية الخمسون ناقل نصف قطع اليد في الحر مقدرة نصف قطع في بنصف الزية قال بالعبد تقدر بنصف قيمه فتجب فيه نصف قيمته ب ا ل غ ة ما بلغت ف إ ذ ا قطع يديه ففيهما ا ل ق ي م ة ك ا م ل ة إ ذ ا قطع إ ص ب ع ه ب ا ل ن س ب ة للحر فيها عشر من الابل أ ي ا كانت ا ل إ ص ب ع ب ا ل ن س ب ة للرقيق ا ل ن س ب ة من ا ل ق ي م ة ف إ ذ ا كانت قيمته أ ل ف دينار فزيه ا ل إ ص ب ع م ئ ة دينار إ ذ ا كانت ق ي م ة الرقيق أ ل ف ن ا ق ة وقطع إ ص ب ع ه ف د ي ة ا ل إ ص ب ع م ئ ة ن ا ق ة لانه ب ا ل ن س ب ة للرقيق عشر ا ل ق ي م ة وفي قول ضعيف قال نسوي المقدر بغير المقدر و ن أ خ ذ منهما ن ق ص من ا ل ق ي م ة ولو قطع ذكره و أ ن ث ي ا ه ب ا ل ن س ب ة للحر كم تجب فيهما زيتان قال فيه ق ي م ة ب ا ل ن س ب ة للعبد تجب فيه ق ي م ة هذا القول الاصح والقول الثاني ما نقص من القيمه فاذا لم ينقص من قيمته شيء قال قيمته قال ما لا بالنسبة للجراحات الأخرى له من يجب شيء فكيف ينضح ب ا ل ن س ب ة لليد أ و الرجل أ و العين تنقص من قيمته قطعا واما ب ا ل ن س ب ة للذكر والانثيين يصير خطيا ومجبوبا وقد يرغب فيه لمثل هذه ا ل ح ا ل ة وتدفع فيه أ ث م ا ن م ض ا ع ف ة وبناء على هذا ما ي أ خ ذ ش ي ئ ا هذا القول الضعيف من أنه فيه فيه ما الأصح بما أن العضو هذا أنه فيه قيمته أنه على ولكن نقص مقدر يجب من من أن تجب تجب فيه القيمة فإذا القيمة قطع م ننتقل ه ع ض و ي ف ج ب الان الى باب مو الشائع التي توجب ا ل د ي ة ليس بالقتل أ و بالجنايه ة المباشرة الصورة ا ر ذ ك ن ا سابقا ا في ل ج ن ا ا ي ة ل م ب ا ش ر ة الصورة لأن إلى الآن ليست كذلك إنسان عنق معنا يأتي ويحز الجنايه ليست م ب ا ش ر ة و إ ن م ا ب و ا س ط ة ك أ ن حفر إ ن س ا ن بئرا فوقع فيه اخر وإذا كنتم صبي واقف على طبي ر الجدار ف ص صغير واقف على طرف السقف ج د ا ا ر طرف على ل أو السطش فصاح عليه قال ليش تعمل ويزن خوفه تبك وسقط وما جنى عليه ج ن ا ي ة م ب ا ش ر ة ولكن الولد سقط ومات بسبب هذا الصراخ فهذا الذي سنتكلم عنه في هذا الباب ونتكلم أنه قلنا على العاقلة أدية قد تجب على الجاني وقد تجب على ا ل ع ا ق ل ة فمن هي ا ل ع ا ق ل ة وكذلك نعلم أ ن القتل تجب فيه ك ف ا ر ة فما هي ك ف ا ر ة القتل وهل يستوي القتل العمد مع القتل ا ل خ ط أ في ا ل ك ف ا ر ة وهي ا ل خ ل ا ف ي ة ا ل م ع ر و ف ة بين الفقهاء و ن ب د أ بالقسم ا ل أ و ل وهو الجنايه ة بسبب من ا ل أ س ب ا ب ا ل م ت ع د د ة التي ت ن ذ ك ر ه ا بالتفصيل لا م ن شاء الله أ و ل ص و ر ة قال لو صاح على قبي لا يميز صبي طغير أ و ضعيف التمييز او بالغ لكنه مجنون أ و ا م ر ا ة م خ ت ل ة ض ع ي ف ة العقل كان على طرف ا ل ص ط ح فصاح به ماذا تعمل هنا أ و صاح به باسم ط ر ي ق ة من الطرق ف أ ر ع ب ه اشتبك الولد فسقط على ا ل أ ر ض فمات قال تجب عليه ديه ة مغلظة ودية المثلثة على ما ذكرناه في مغلظه ب فتجب ا الدية وما ذكرناه من تفصيل فيها ث تفصيل دية فيه من م ة العاقلة على ع لا ل تجب ي وإنما تجب على العاقله قال لأن وفي قول ضعيف يجب فيه القصاص ليس الديا القصاص يعني الأصل فيه القصاص وبعد ذلك الديا بدل عنه إذا عفى أولياء الزمي القصاص إلى الديا لكنه قول ضعيف لأنه لم قتلا المحتمل لأن لا ليس كل من صرخ عليه ولكن لما يجب فيه يجب فيه يعني فيه ضعيف يباشر يسقط يسقط فيه فقط عفى صرق وبعد الغالب عنه وإنما إذا ومن عن من كان أنه يتأثر صار قلقتلي ا العمل فوجبته الديه م غ ل ظ ة م ث ل ث ة على العاقله ق ا وكذلك لو صاح على د ا ب ة وهيجها فقفزت ا ل د ا ب ة وسقطت بر أ و سقطت ب ع ر فإنه يضمنها ل أ ن صياحه هذا هو السبب في هذه الجنايه ة في ف ل ا ا وبناء على هذا تجب عليه قيمتها ف إ ذ ا كان الصبي ب أ ر ض م س ت و ي ة مش في او ل س س ط ح أرض م ت ي ة أو لم يكن صبيا و إ ن م ا كان بالغا عاقلا وكان بطرف السطح إما قبيل فصاح ي مستوية أرض أو عاقل كبير رجل كبير بطرف فصح عليه فمات الولد الصغير من ا ل ص ي ح ة كانت صيحته بصي... كالرعد مثلا ص ي ح ة مخيفه ربما ن ه ض م ه ا صعب على العقل أ ن ي ن ه ض م ه ا و ي ت ق ب ل ه ا ب س ه ا ل ي ك ن هناك من ان ي ق ع ن ه ك م ي ك و ك من ان ي ك ن ه ا ك من ان ي ك ن ه ا ك من ان يكون ا ك من ان ي ك و ا ك من ا و ا من ان ي و ا ك من ان ي ك ا ك ن ان ي ك م ي و ن م و ن ا ك من ان ي ك و ا ك من ا و ن ه ا ك من ان ي ك و هناك م و ن ا ك م ي من ان ي هناك م ان ي ك ا ك م ان و ن هناك و ن ه ن و ا ك م و ا ك من ان ي ك و ا ك من ان ي ك و ك م يكون يكون ا من ا ي ك ا ك من ان ي و ر ة ن ا ك من ان ي ك و ك م ي ر ب ا ل س ن ص ل ي ع ل ي ه ف ا ر ت ب ا ك ف ن ه ط ف م ا ت ق ا ل م ا ع ل ي ه ش ي ء ل أ ن الكبير لا ي ت أ ث ر بمثل هذا إ ذ ا كان هذا جبان ما نصرخ يعني ما نتكلم إ ن كان صبي صغير ا ل ص ب يخاف الصغير ي الصبي الصغير يخاف لو قلت له لو أي كريم يخاف لو لو عمي الصبي صوابا وناداه أ ب و ه بصوت مرتفع يظن نفسه أ ن ه وقف ف ي ر ت ب ك ربما سقط من الصدع بثلج مفترض بي ان اتلطف معه و أ ل ا يشعره أ ب د ا ب ا ل خ ط أ ل أ ن ه إ ذ ا أ ش ع ر ه بالخطا هو صقر و أ ن ا ر أ ي ت ح ا د ث ة أ م ا م عيني أ ح د ا ل أ و ل ا د ا ل ص غ ا ر في أ ح د ا ل ع م ا ر ا ت ا ل ع ا ل ي ة في عمان و الولد على ا ل ن ا ف ذ ة رجل في ا ل خ ا ر ج و رجل في ا ل د ا خ ل و ما م امر و ج ا ت مسكني أ ب د ا و كذا يصطرعه س أبو يعني ما اعرف كيف الهمه الله تعالى ب ط ر ي ق ة ما أ ن ي ت ل ط ف مع الولد جاء ب ك لطف ولكن يجب ان يكون ل هناك ل امر مسؤوليات ه ل ا ا ويقولون ان هناك امر س ك م س ت ط ا ع أن يمسكه و ل ع ا م فأرقى ت و أ ن ق ذ ا ل و ل د ربما ل و أو ن ه ي ع ن ي ه و و فزع م ا صرخ و ل ك ن ه فزع وقع هو لو امر ل ل و م ا في ح ل أ ن ت قال هذا ا ا بمثل ل من سيموت ت ر فالولد ع طابق خ ا م س أ ا س ا س الصغير و ل ل د ا يسقط ويموت أ م ا الكبير لا ولذلك لو كان الكبير على طرف السطح وصرخ به ا هذا دمه ز ر م ا ع ل ي ه شيء ولو كان بأرض فسقط غ م ن ص ص و ق ا ل يندرة ا ل م و ت بذلك ق ا ل شهر السلاح كالصياح تماما إ ذ ا شهر سلاحه على صغير فمات بالصور التي ذكرنا كالصياح في أ ن ا س بين بين لا هو صغير مميز ولا هو بالغ المراهق وهو الذي قارب البلوغ ة واعي مميز مدرك إ ل ا أ ن ه ما ص ا ر ما بلغ ب ع وربما كان المراهق أ ك ب ر جسما ومعي أ ك ث ر ق د ر ة على كثير من ا ل أ م و ر من البالغ فما هو حكمه قال المراهق كالبالغ تماما هذه ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ما صاح على ط ب ي ي و إ ن م ا صاح على هو صيد وصياد راى حيوانا أ و وحشا فصاح عليه ما قصد ا ل ط ب ي صاح على الوحش أ و الحيوان أ و الطائر الذي يريد صيده صاح على الصيد فاضطرب الصبي ومات قال وسقط هذا يجب عليه د ي ة م خ ف ف ة على ا ل ع ا ق ل ة ليس د ي ة م غ ل ظ ة مثل د ي ة ا ل خ ط أ هذا ما يريد الصبي ما يريد قتله لا من قريب ولا من بعيد ولكن الصبي ب ع ل ا مات بسبب صياحه قال وبناء على ذلك تجب عليه د ي ة م خ ف ف ة على ا ل ع ا ق ل ة ونظير هذا ما لو طلب ا ل سلطان ا م ر أ ة ذكرت عنده بسوء امرأة قيل انها قيل فقبعت ا ت ة والعياذ ا ل ل ه ف ق ب الجند والشرط ليحضروها فذهب الشرطه قال تعالي السلطان يريدك فهي من ش د ة الخوف فزعت فاسقطت جنينها قد وسقوط يضمن, يضمن الجنين لأنه كالصياحي على الطير وسقوط الطفل الصغير لانه الطفل على هو ما كان يريد إ س ق ا ط هذا الجنين ولكنه سقط بسبب خ و ف من السلطان وبناء على ذلك لا بد من ضمانه هذه ص و ر ة ث ا ن ي ة من صور ا ل ج ن ا ي ة التي لا تكون ب ا ل م ب ا ش ر ة و إ ن م ا يتسبب الجاني بهذه ا ل ج ن ا ي ة ص و ر ة ث ا ل ث ة من الصور أ ن ي أ خ ذ إ ن س ا ن ما صبيا ً ويضعه في م ت ب ع في أ ر ض تكثر فيها ا ل س ب ع ا ل م ف ت ر س ة الحيوانات ا ل م ف ت ر س ة أ خ ذ الصبي ووضعه في المتبعه الأرض تكثر السبع فجاء السبع و أ ك ل ه أ ك ل هذا الصبي الصغير هذا هو ما جنى م ا قتله وما بشر قتلا ولكنه كان سببا لهذا القتل هل يضمن أ و لا يضمن قال هذا لا قتل ولا هيج الحيوان هذا العمل الذي عمله خ ط أ و أ ن ا اكرر هذا دائما حتى تتميز ص و ر صورة الاثم عن ص و ر ة الحكم القضائي لا شك في هذا أنه وأنه أخطأ. ولو هيج الحيوان المفترسة فلا شك في أنه يضمن في هذه الحالة لكنه الوضع وضعه في أرض المسبعة ومشى عنه. قال هل هذا قال إذا شك شك ومشى في في في في في هيج يضمن يضمن أنه وأنه أنه هذه وضعه عنه وضعه أخذ أثمى أخطى أرض أرض المسبعة ف أ ك لانه ه ل ب ع فلا ل أ ن أ و ل ا وضع الصبي وضع الصبي في هذا المكان ما فيه إ ه ل ا ك نهائيا وبنفس الوقت لم يوجد منه ما يلجئ السبع, لو وجد منه ما يلجئ السبع ويهيجه ف ك ا ن قلنا ق ل ن انه إ تسبب في قتله وسبب لو و ض ع هيج ف ه لو ي الحيوان المفترس عليه لكنه لما لم ل يهيج ا ي ح ووضعه ا المفترس ن عليه وضعه في هذه الحاله قالوا ما يضمن في هذه ا ل ح ا ل ة هذا هو القول الاصح ا ل م ف ت ل ي وهناك قول آ خ ر ضعيف ب أ ن ه ننظر في الصبي هل يمكنه الانتقال أ م لا يمكنه الانتقال إ ذ ا كان يمكن الصبي الانتقال فليس على الواضع شيء و أ م ا إ ذ ا كان لا يمكن ا ل ص ب ي الانتقال ففي هذه الحاله ة يجب ي ع ل الضمان لأنه صار متسبدا ا لأنه ل ص بوضع ب يجب في ي هذه وضعه ه الحالة وأما لو و عليه على على على الحيوان الانتقال الانتقال كلا القولين غير سواء كان قادرا على الانتقال أو كان قادرا على على أو فإنه ج عليه الضمان ق و لانه واحدا ل أ قد تسبب ب م و ت هذا الصبي من الصور ما لو تبع إ ن س انسانا بتيف ح تبع إ س ن بسيف وهو هارب منه من ج د ة خوفه وجد أ م ا م ه بحر ا ف أ ل ق ى فيه نفسه أو وجد ف ي ه ن ا ف أ ل ق فمات او كان يلحقه على السطح ورمى نفسه, نفسه قال الأحوال في هذه الأحوال لو تبع بسيف هارب ا منه فرمى نفسه بماء أ و نار أ و من ص ط ح فلا ضمانة. ليش ما في ضمان ة ل ي ش م ا في ض م ا ن ق ا لا ر عندنا المباشرة والسبب و ه ي قاعدة ص و ل ي ة عامة ا أو ق ع د ة عامة قصيل ع إذا ا ت ر ضمان ت ا ل ب ش المباشرة ر ة والسبب و السبب ا على ل فتقدم آ الذي باشر القتلى هو الذي كان ذاك متسببا قتل هو نفسه وإن كونه يعاقب يعذر أما هل يضمن وتجب عليه تجب عليه دا ل م لأن و ذاك ه و الذي ألقى نفسه في البحر أو ألقى نفسه في النار السطح هذا إذا كان الهقار ألقى ألقى ألقى في في أو أو نفسه نفسه نفسه من ع اخر ق ل ا وعيا مميزا وأما إذا كان صبيا أو و م ن ج أ و مختلا ً على الصوره ذكرناها قبل قليل قال ففي كل هذه الحالات يضمن ل أ ن الولد الصغير ي لا ل ق ص د الموت والخلاص من هذا الجاني و إ ن م ا بناء ل خ و ف وبناء على هذا ف إ ن ه يضمنه قال ذ ا إذا ألقى نفسه متعمداً وأما إذا ألقى نفسه غير متعمداً مكرهاً أو جاهلاً ألقى ألقى أو نفسه نفسه يعرف ما يعرف أنه فوقت وما ما ويجري غير فطح وعلى إ ذ هذه هذه ا قال الحالة يضمن أو كان يجري في مكان في الليل وأمامه بئر ما يدري أنها بئر فيها قال في هذه الحالة به بئر بئر يسقط في يضمن يجري في في يزري في يضمن فسقط فجأة أو و افتراض وجود النار بأن امام ن أ ع ى م ث ل ولحقه وجد النار أمام نفسه بها وكذلك ق قصد ع على بلا وبلا وبناء ل إرادة منه ذ فإن الجانية أو اللاحقة ا ل أو أو ي تبعه ب ا س ي ذ لو ك ل كان يهرب وخسف به السقف نزل ت فسقط ق م ا ر يجب على اللاحق الضمان ل أ ن هذا ه ما رمى نفسه متعمدا و إ ن م ا وقع رغم أ ن ف ي ه ل أ ن ذاك هو الذي حمله على الهرب و ك أ ن ه حمله على السقوط في هذا المكان من الصور أ ي ض ا ما لو سلم صبيا له إ ل ى سباح من أ ج ل أ ن يعلمه السباحه فغرق في مكان عميق فغلق الصبي وجبت زيته على ع ا ق ل ة السابع لانه أ ن ه م ت بإهماله ل أ مات باهماله إ ه م ل بعمد من السباحه مثلا كان أ خ ذ ليعلمه ووضع يديه تحته ثم رفع يديه من تحته حتى غلقه قال فقط هذا اتصال الحالة يكون كالجاني المتعمد نعم طبعا نحن كلامنا الجناية التي لا يكون فيها عليه وليس عليه لأنه على هذه يجب تجيب زية في يكون يكون نعم عمل وألقاه ويقوم نحن مكان ليعلمه عميق أخذه فالولد لم يستطع ان يسمعها ل على ة العاقلة كالمعلم الذي يضرب الولد في المدرسه فيموت الولد وما يريد ان, أن يؤدبه وبناء على هذا ما يجب عليه القصاص و إ ن م ا تجب عليه ا ل د ي ا على عاقلته من الصور التي يمكن أن عدوانا إنسان الصور التي البئر لو ترث حفر البئر لو حفر إنسان بئرا ع و اذا ن ا أخي إ ممكن لا تستند الاستناد عندنا في الدرس ما يصير ل أ ن الفقه من شعائر ا ل إ س ل ا م ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا استند ينام والمفترض ب ا ل إ ن س ا ن حينما يحضر مجالس العلم ان يكون مستوفدا إ ذ ا حفر بئرا عدوانا حفر البئر العدوان ان يكون في ملك غيره أ و بملك مشترك بينه وبين غيره ولكنه بغير إ ذ ن الشريك حفر بئرا عدوانا ليس في ملكه و إ ن م ا في ملك الغير وليس في أ ر ض م و ا ت ل أ ن ارض ل أ المواتن إذا حفر بها من الطبيعي ان يحفر بها فحفر البئر عدواناً وسقط ا ا ن و بها انسان فانه يضمنها لانه متسبب على ما ذكرناه من اخصام السبب وصوره في اول درس من دروس الجنايات قال قال عدوان وهي التي او ارض موات ملكه اجل ولو بتهليزه يضمن وهي في غير في غير يحيها في ضمن من ان بحفر بئر بئرا تحفر حفر ملكه حفل البعر ودعا رجلا قاله تعالى والرجل لا يدري ن انه يوجد دعاه غ ر ر ه ا ل ل لا ي ر ي يجد انه في الطريق بئر ما يضمن قاله تعالى بيتنا البعر لانه والذي هذا ثقب لله غره تسبب في في وكذلك لو حفر بملك غيره أ و بمشترك بلا إ ذ ن الشريك أ ي ض ايضا مضمون من الصور ا ل ت يمكن أن تكون ما يكون في الطريق والشارع حفر بطريق ما تكون أن والشارع بئرا حفر ي يضر ق ل مضمون ا الحرج ما دعا أحدا المارات ر مرة طريق ويجيهم لي فيه في جاء هذا عام إلى لكن أحد جاء لي مرة فتقط ي ق قد ض أ م ا إذا ا ك لا يضر ا ل م ا ر ة طريق واسع قال له حالتان ة الحاله الاولى ان ياذن له ا ل إ م ا م والحاله الثانيه الا إ م م بالحذر ياذن ف له الامام, بالحفر. طبعا في هذه التي اليوم. هذه الإمام ما يأذنوا بالحفر ا ل ي ا ل ط ق التي الأماكن تكون في الأماكن المتسعة مثل الطرق التي نعرفها الآن في البر ولح فيه طريق. الإنسان ينشي عن يمينه وعن يساره ولكنه ب ر و فيه حرج وربما كان فيه خطر كما نعرف ا ل آ ن من تغريد السيارات مثلا فلا بد أ ن يمر من هذا الطريق هذا الطريق ربما ي أ ذ ن ا ل إ م ا م فيه ل ل إ ن س ا ن بحفر بئر من ا ل آ ب ا ر ل م ص ل ح ة عامه او لغيرها ل م خ ت ر أ ن ه لا يضر ا ل م ا ر ة فحفر بئرا في مكان لا يضر ا ل م ا ر ة قال ف إ ذ ا كان الحفر باذن الامام أذن فلا ضمان ب ح فيه في ر البئر ر هذه أحد م ن ل لمصلحة حفر حفر نفسه أم حفر ل م ص ل ح ة الناس ع ا ا م لمصلحة ة ل حفر بئرا من أ ج ل أ ن تشرب مواشي الناس في البر او ا ل ب ا د ي ة أ و في ا ل أ م ا ك ن التي تحتاج إ ل ى الماء حفره للمصلحه ة العامة ما أدن ف ي ا ل ع ا م ة فلا ضمانة و أ م ا إ ذ ا حفره لمصلحته ا ل ش خ ص ي ة قال ف إ ن ه يضمنه في هذه ا ل ح ا ل ة ولو كان الطريق عريضا ً ولا يضر ا ل م ا ر ة أ و ل ا ً لم ي أ ذ ن به الامام وثانيا ً ليس ل ل م ص ل ح ة العامه انما لمصلحته ا ل ش خ ص ي ة وبدون إذن اذن ل الطريق وبناء على إ م م ا وبناء وفي ه ا فلابد فيه م الامام ض م ن قال ا التقصير الذي ذكرناه ً كل ف ي الطريق نذكره الان في المسجد اذا حفر فيه الإنسان、بئراً. ومن هذا القبيل ما الأجنحة ا ل يكون من م ش ر ع ة إلى ل ا ش و ا ر ع الأصل فيه الشارع الأجنحة التي اليوم البلكون لغة تسمى في ذ ه في لغة الانسان ع ر ب في لغة ل ل إ س اسمها ا م ش ا ا ح يشرعه ل إ ن من ب ي يمته ت ه إلى ل ا ش ا ر ع ا ل ل الشارع, الأصل في الشارع أنه للارتفاق العام وليس أجل الاستغلال الشخصي أ أنه ص في من الكلام هنا كالكلام في البئر الكلام متقارب ا ل أ ص ل في الشارع أ ن ه للارتفاق العام وليس ل ل إ س ت غ ل ا ل الشخصي ي عليه شيء في يكون قال فسقط قال للارتفاق إذا جناحا شارع إنسان فمات الشارع ا ا إلى لأن أصل ل أشرع أنه فمر ع من فمضمون تحته م و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يشرع ا ل إ ن س ا ن فيه جناحا فلا بد أ ن يكون مشروطا ب أ م ا ن ا ل ع ا ق ب ة و ا ل س ل ا م ة مما قد يؤذي الناس وما تولد من جناح إ ل ى شارع فمضمون طيب الأمطار الميزاب الذي يخرج من أجل تصريف مياه يجوز يجوز يجوز الميزاب يأذن به إخراجه لا إخراجه الشارع إخراج الشارع الإمام أجل هل إلى إلى لم من أم وإن إ ن هذا من الضروريات هذا من ا ليس ض ر ر و كالجناح وليس كالبئر الميزاب ض ر و ر ة لا بد من إ خ ر ا ج ه و إ ل ا يسقط البناء ج د ا ا ر ل لا بد من الميزاب, اليوم الميزاب بعد الجدار بمتر أو بمترين أو ب م ت ر يبعده الناس عن ج د ر ا ن ه حتى لا ت ت ه د م قال الحمد اخراج هذا وان لم ي أ ذ ن به ا ل إ م ا م لما روى الحاكم في مستدركه أ ن عمر رضي الله تعالى عنه مر تحت ميزاب العباس رضي الله عنه فقطرت عليه قطرات من الميزاب ف أ م ر عمر بقلعه فنزل ل الميزاب ع ا عليهما فقلع فخرج العباس فقال أ ت ق ل ع ميزابا نصبه ر س وعمر ل الله صلى الله ل ل ي ه و س فقال ع م والله لا ي ن ص بن ه إلا م يرقى ظهري على و الخطاب ن ن ح ى ل إليه العباس إلى ل ع فأعاده موضعه عمر ب بن ا ا س حتى حتى رقي لو علم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله وضعه ما يعمل مثل هذا و إ ن ه ما كان يعلم ظن أن هذا ظن أ ن هذا خ ط أ و أ ن هذا جنايه ة ل أ ن تؤدي أو تؤذي تضر للمارين بالمارين بالضرر بالنسبة تضر فاشتهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال هذا الفرد العباس وغيره خ ط أ ل أ ن عمر أ م ي ر ويجب عليه أ ن يحكم في مثل هذه ا ل أ م و ر باسم ا ل خ ل ا ف ة ب ا س م القضاء فقضى بخلعه ما كان يعلم أن رسول الله وهو يظن أنه لا الإنسان أن يظن أنه يعلم يجوز يشرعه الشارعي شرعه رسول وهو مزابا إلى يضر ب ا ل م ا ر ة ل أ ن أ ص ف الشوارع أ ن ه ا وجدت للارتفاق و أ ن تكون م ض م و ن ة و م أ م و ن ة ا ل ع ا ق ب ة فلما علم أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو الذي ن ص ب أ ب ا أ ن ينصبه بيده و أ ب ا أ ن ي أ ت ي بخادم له لينصبه و إ ن م ا أ ق ر على أ ن الذي يريد أ ن ينصبه لا بد ان يصعد على ظهره صعد العباس على ظهر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واعاد أ ع د المذاب مكانه إلى ن م م و أ الذنب فلا الجناح معنا المباحث هذا لو تفصيل هذه أن يجوز يشرع وسيأتي ج و نعم م في أ م الميزان ك ن متعددة ا ذ ا ج و أن ن يشرع ج ح حتى ا ديال الإسلام في يمر لا مسلم من تحته هو الى آ ن هنا ما يتكلم ل ع هذا ا ل مكانه و و ض ع س ت ل م م عنه في ب ح ث أخرى إ شاء ا ل ل نعم هنا يتكلم على ما يترتب على الضرر أ و ا ل ج ن ا ي ة من ا ل أ ح ك ا م أ م ا أ ح ك ا م الجناح من حيث هو ومن الذي يجوز له أ ن يشرع الجناح ومن الذي له يجوز أ ن يسكن في الدوله الثانيه التي ياتي معنا في المستقبل إ ن شاء الله الزم لا يجوز له أ ن يشرع جناعا في د و ل ة ا ل إ س ل ا م حتى لا يمر المسلم تحت ل أ ن هذا استعلاء ل على المسلم والله تعالى يقول ولنجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا طيب فيها للميزاب في منهب الإمام الشافعي الجديد نعم. فإذا كان بعض الميزاب في الجدار وبعضه في بالنسبة منهب بعض وبعضه والثالث مضمون قال الإمام فإذا كان الجدار الخارج نعم فسقط ا ل خ ا ر ج م ا الجدال ا سقط فسقط م ي ز ا الخارج على ا ل أ ر ض و أ ت ل ف شيئا قال ف إ ن كان بعضه في الجدال فسقط الخارج الخارج وحده فيجب عليه كل الضمان يضمن كل التالف و أ م ا إ ذ ا سقط كل ا ل م ي ز ا م ما سقط الخارج سقط فقط ونصف الميزات في الجدال ونصفه في الخارج س ل ت ق ط الخارج فعد بعض ل ي كل ا لوز ف أ ت ل ف فيجب عليه نصف الضمان لأن ا ل م ل ف اما ل آ ن ففى ن ل بمشروع وغير اذا ل م التقط ا ي ر ع ل ي ه ا ل ض م ا بما ن ي ك و ن من آ ث ا ر ه ا ل ض م ا ن وما ل ا ي ك و ن ه م نصف الضمان كونه سقط هذا كما لو كان ماشي وسقط حجر من سقفه على ا ل أ ر ض ونزل على إ ن س ا ن فهذا ما يضمن لانه ليس بفعله ولا علاقه له في هذا نهائيا فالنزاب نصفه في في سليس الجدار وبناء لا لا عليه يترتب شيء طيب خلص ب خ ت ص ا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم إ ن شاء الله ن س م و الموضوع في البث